وحور العين كأمثال لؤلع المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأتيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في جدر مخضور وطلح موضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا بقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن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 كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الفساد العظيم وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما وكننا ترابا وعظاما انا لمدعون او يَجْمَعُونَ إِلَى مِيقاتِ يَوْمٍ نَعْلَمُ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أثرأتم ما تنوون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون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 لو نشاء ولجعلناه حطاما فبلتم تفكهون إن لم غرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنزلتموه من المزني أم نحن المزيلون لو نشاء جعلناه جادن فلو لا تشكون أفرعيتم النار التي تون أنتم أيشتم شجرة ما أم نحن المشيون نحن جعلناها تذكرته ومتاع المقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو سعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون فَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَن تُمْدِهِنَّ وَتَجْعَلُنَّ لِزْفَكُمْ أَن كُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَن تُمْحِينَ إِذِ تَظْلُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْكُمْ وَلَكِن لَا تُبْصِرُونَ فَلَو